سُبْحَانَ ٱللَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِنْ دِيَٰرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْعَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَن يَخْرُجُوا۟ وَظَنُّوا۟ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ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 فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أَن كَتَبَ الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار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 تكُم الرَّسُونُ فَخُذُون وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَتَهُ وَاتَّقُ اللهَّه إِ اللهه الله شَديدُ عقاابَ لِنْفُ قَر إِمُهاجِرين الَّذينَ أُخْرِج مِن ذارِهِم وَأَنْوالِهِم يَبتَغونَ فَضْلَم مِنَ اللهَّهِ وَرِضوَان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 لَئِنْ أَخْرَجُوهُ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لَأَنَّهُمْ شَدُّوا رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ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 لا يستوي أصحاب النَّارِ وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله